وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرًوا وأحسن مقيلاً ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن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 لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان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 فَقُلْنَا اذهبوا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمّرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذب رسل اغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعددنا للظالمين عذاباً أليما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 رأوك إن يتخذونك إلا هزواً أهذا الذي بعث الله رسولاً إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها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 لنحي به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا. ونسقيهو مما خلقنا انعاما واناسا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليتذكروا فابا اكثر الناس الا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قريه نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به وَجَاهِدُهُمْ بِهِ جِهَادٌ كَبِيرٌ فَلَا تُطْعِي الْكَافِرِينَ وَجَاهِدُهُمْ بِهِ جِهَادٌ كَبِيرٌ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَينِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ وَحِجْرٌ مَحْجُورٌ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 قالوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا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 إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقروا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر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 أولئك يجزون الغرفة بما صباروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم